وهو ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق وهذا السؤال وسؤالين بعده يتعلق كل منهم بهذا السؤال أما السؤالين اللذين بعدهم فهما ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل والسؤال الذي بعده ما دليلها من الكتاب جمله فهذه الأسئلة هي التي نتحدث حولها وحول اجابتها اليوم إن شاء الله تعالى. اما السؤال الأول ما الدليل على أن الايمان يشمل الدين كله عند الاطلاق قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الجواب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس امركم بالايمان بالله وحده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 وأما السؤال الذي بعده ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ قال في الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره واما السؤال الذي يليه ما دليلها من الكتاب جمله قال في الجواب قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبي وقول الله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر قال وسنذكر إن شاء الله دليل كل دليل كل على امتراضه هذه الأسئلة لتعلقها ببعضها ذكرناها جملة وذكرنا الإجابة أيضا جملة ثم نفصل حول ذلك ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق سبق أن الإيمان في اللغة التصديق أما المقصود به شرعا فإنما قصد علماء أهل السنة في تعريفهم للإيمان بالتصديق على المعنى اللغوي إنما قصدوا به كما سبق التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد الظاهر والباطن ليس مجرد كلمة التصديق يعني تعريف الإيمان كما سبق بالتصديق على المعنى اللغوي فحسب والوقوف على ذلك غير صحيح لماذا؟ لأن إبليس كان مصدقا بأمر الله واليهود كانوا مصدقين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم أبوا واستكبروا كذلك إبليس أبى واستكبر إذا فالإيمان ليس مجرد التصديق وهذا هو الذي يقوله أهل البدع أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون أن الإيمان التصديق على المعنى اللغوي يقصدون به التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد الظاهر والباطن تصديق إذعاني مستلزم للإنقياد الظاهر والإنقياد باطن هذا هو معنى الإيمان على نسبه وأما السؤال ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق وهذا لأجل أن الإيمان إذا ذكر فإنه له في ذلك حالته للإيمان إذا ذكر فإنه يكون على حالتين الحالة الأولى أن يذكر الإيمان مطلقا غير مقيد الحالة الثانية أن يذكر الإيمان مقيدا كأن يذكر معه ما يدل على معنى تفصيلي. أي إذا ذكر مع الإيمان الإسلام فإذا ذكر مع الإيمان الإسلام فيكون الإيمان له معنى والإسلام له معنى أما إذا ذكر الإيمان وحده، أي لم يذكر معه ما يقيده فإنه يشمل الدين كله يشمل الإسلام ويشمل الإحسان أما إذا قيد فيفصل كما في حديث جبريل لذلك السؤال الذي بعده قال ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل لاحظ العبارات. عند التفصيل السؤال السابق قال عند الإطلاق عند الإطلاق الإيمان يشمل الدين كله، الإيمان يشمل الدين كله، يشمل الإسلام ويشمل الإحسان عند التفصيل الإيمان هو ما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما الإيمان قال ماذا ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره اعمال كلها اعمال اعتقاديه باطنه هذا هو الايمان عند التفصيل هذا هو الايمان عند التفصيل اما الايمان عند الاطلاق ها فيقصد به الدين كله. إذا فحديث جبريل هو الذي عليه العماد في التفصيل في هذه المسألة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسال. قال يا رسول الله ما الإسلام قال الإسلام أن تشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تؤدي الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل قال ما الإيمان قال أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك فرى فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذه مراتب ثلاثة للدين هذه مراتب ثلاثة للدين المرتبة الأولى الإسلام المرتبة الثانية الإيمان المرتبة الثالثة الإحسان وهي مراتب تدرجية عند التفصيل تصاعديه هي مراتب تدرجية تصاعديه فالإيمان أعلى مكانة من مجرد الإسلام والإحسان أعلى من الإيمان وأعلى من الإسلام هذا عند التفصيل أما عند الإطلاق فلو قلنا رجل مؤمن يبقى يشمل هذا المعنى الدين كله فقد يكون الرجل مؤمنا محسنا لو قلنا رجل مسلم فقد يكون الرجل مؤمنا محسنا لو قلنا رجل محسن فيكون الرجل مسلم مؤمن محسن إذن فهذه المراتب عند التفصيل كل واحدة تختلف عن الاخرى عند الإطلاق عند الإطلاق كلها تشمل الدين إذا كلمة الدين تشمل كل مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان كلمة الدين كلمة الإيمان تشمل كل مراتب الدين كلمة الإإسلام تشمل كل مراتب الدين كلمة الإحسان تشمل كل مراتب الدين هذا كله عند ها الإطلاق هذا كله عند الإطلاق أما عند التفصيل فكل واحدة يرد بها مرتب وكلها تجتمع في مكالمة اسمها الدين الإسلام والإيمان والإحسان عند التفصيل كل واحدة لها معنى ويجتمع أو تجتمع هذه المراتب في كلمة وهي الدين نعم ولذلك قوله ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الاطلاق. ذكر هو رحمه الله تعالى في الجواب حديث وفد عبد القيس حديثة وف عبد القيس لكن الحقيقة نذكر آية قبل هذا الحديث وهذه الآية من الأدلة الكثيرة جدا التي تشهد لهذا المعنى أي الجواب على هذا المعنى على هذا السؤال أن الإيمان إذا أطلق يشمل الدين كله من هذه الآيات في كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى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 والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون لاحظ وتامل هذه الايات لنستدل بها على أن الايمان إذا أطلق فهو يشمل كل الدين احنا قلنا قبل ذلك الإسلام أعمال الدين الظاهرة والإيمان أعمال الدين الباطنة الإسلام أعمال الدين الظاهرة ولذلك لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ذكر أعمالا ظاهرة قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عمل لساني وجوارح قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت والصوم رمضان كل أعمال ظاهرة الإيمان أعمال باطنة اعتقاديه طيب لاحظ هذه الايات سترى فيها أعمالا ظاهرة وأعمالا باطنة والأعمال الظاهرة أكثر برغم أنها افتتحت بوصف أصحاب هذه الأعمال أنهم مسلمون ولا مؤمنون مؤمنون. إذا هذه الأوصاف الظاهره أوصاف الاسلام اوصاف الاسلام إذا الإيمان إذا أطلق اشتمل على الإسلام والإيمان. كذلك الإسلام إذا أطلق اشتمل على الإيمان والإسلام. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. ما هي صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون الصلاة دي من أعمال الإسلام. عند التفصيل ولا من أعمال الإيمان فعند التفصيل من أعمال الإسلام عند التفصيل لكن عند الاطلاق هي من الإيمان كما نكرز إذا اطلقت كلمة الإيمان تشمل الإسلام والإيمان اطلقت كلمة الإسلام تشمل الإيمان والإسلام إن الدين عند الله الإسلام طيب بالإسلام في هذه الآية يدخل فيه الأعمال الباطنه ولا ما يدخلش يدخل طبعا الاعتقادات والأعمال الظاهره جوارح وغيره إذا نخرج من ذلك أن الإيمان إذا أطلق اشتمل على الدين كله اشتمل على الدين كله ولذلك فيقول الله عز وجل مثلا في آيات الرقاب في آيات التي فيها ادخل الرقاب فرقبة رقبة مؤمنة رقبة مؤمنة الرقبة المؤمنة دي ممكن تكون على أدنى درجة من الإيمان اللي هو عند التفصيل يرد بالأعمال الباطلة لكن لما يطلق وصف الإيمان يرد بالإيش الإسلام والإيمان كله ولذلك إذا اجتمع يرد هنا تفصيل كما في قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا هنا يراد للإيمان معنى ويراد للإسلام معنى آخر إذا إذا اجتمع ها افترق وإذا افترق اجتمع إذا افترق أي أطلق الإيمان أو أطلق الإسلام يجتمع المعنى للاثنين يجتمع المعنى الاثنين. واضح ولا في لسه. <تصفيق> نعم. قال ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الاطلاق ذكرنا الآيات من سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروضهم محافظون أعمال كلها ظاهرة أكثرها لكن كما ذكرنا إذا وصف أهل الإيمان بهذا الوصف عند الإطلاق يراد به الدين كله ومما استدل به المصنف حديث وفد عبد القيس هؤلاء وفد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمون وفد عبد القيس يسألون عن الإسلام والدين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم امركم بالإيمان بالله وحده من بين ما قال قال امركم بالله بالإيمان بالله وحده قالوا قال اتدرون ما الايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلى قال شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدي من المغنم الخمس الله لاحظ هذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله وحده ثم وصف لهم قال شهادة أن لا إلا الله وأن محمد رسول الله وإخام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان مش ده تعريف الإسلام هنا قال لهم أتدرون ما الإيمان أمركم بالإيمان بالله وحده اذا فعند الاطلاق ها الايمان يشمل الدين كله الايمان والاسلام الاعمال الظاهره والاعمال الباطنه ايها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ايضا في وصف الايمان قال الايمان بضع وسبعون شعبه علاها لا اله الا الله وادناها إماطة الأذى عن الطريق إماطة الأذى عمل قلبي ولا عمل عمل جوارح عمل غاهظ كده ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه ايمانا قال الإيمان بضع وسبعون شعبة فاعلاها لا إله إلا الله وأبناها إماطة الأذى عن الطريق وهذه الشعب المذكورة من الإيمان وأعمال الإيمان مذكورة في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة ولذلك هذا أيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان بخلاف أهل البدع إن الإيمان عندهم مجرد التصديق أو المعرفة وخلاص كده أما أهل السنة فهم يقولون أن الإيمان مشتمل على الأعمال ولذلك تجد احاديث كثيرة تدل على ذلك وايات تدل على أن الإيمان مشتمل على اعمال مشتمل على أعمال اي نعم وقد تم ذلك قبل ذلك ولما كانت الصلاه جامعه لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح سماها الله تعالى ايمانا تدرون هذا الموضع ها وما كان الله ليضيع ايمانكم وهذه لا نزلت في امر الصلاه لما حولت القبله قال وما كان الله ليضيع ايمانكم سمى الصلاه التي هي من اعمال الإسلام سماها ايمانا إذن فالايمان يشمل الدين كله عند الاطلاق والصلاه خصوصا سميت بالإيمان لانها مشتمله على اعمال ظاهره واعمال باطنه قال ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله ذكر حديث وفد عبد القيس ثم السؤال الذي بعده قال ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل عند التفصيل عند التفصيل يعني ماذا يعني هيارد في الكلام ذكر الإيمان والإسلام ذكر الإيمان والإسلام فعند ذلك سيكون الكلام هنا فيه تفصيل فيه تفصيل بالدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل يبقى لو في إطلاق إيمان أركان ستة بس لو عند الإطلاق ولا الدين كله الدين كله لكن لو في تفصيل آه يبقى الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ده عند الإبا عند التفصيل ويدل عليه حديث جبريل. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا هو الإيمان عند التفصيل ونكرر هذا الإيمان عند التفصيل هو الأركام السبتة ويتفرع منها ما يتفرع بعد ذلك كما سياتي معنا اذ أن هذه الاركان سنفصل الحديث حولها ولذلك جاء في السؤال الذي بعده قال ما دليلهما أو ما دليلها من الكتاب والسنة ما دليل هذه الاركان السته التي هي الايمان عند التفصيل ما دليلها من الكتاب والسنه ما دليل هذه الاركان من الكتاب والسنه قال قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي خمسة أركان. ثم قال وقول الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. في موضع آخر في القرآن سورة القمر الركن السادس من أركان الإيمان. إذا أركان الإيمان هي ستة عند التفصيل أما عند الإطلاق فالإيمان يشمل الأركان ويشمل أركان الإيمان ويشمل الأركان الإسلام ويشمل الاحسان يشمل كل الدين يشمل كل الدين ولذلك في الحقيقة أقرأ يعني عليكم في ختام الجواب كلمه حقيقة رائعة عليه أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى حول هذه المسألة قال الإسلام أن تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت إليه سبيله والايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره قال هذا بيان لاصل الايمان هو التصديق الباطن وبيان لاصل الاسلام هو التصديق ها؟ الظاهر لاحظوا العباره الجميله دي بعدما ذكر معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما الايمان ما, الإسلام أو ما, الإسلام ما الايمان قال هذا بيان لاصل الايمان هو التصديق الباطن اللي هو الاذكار الست وهذا بيان لاصل الاسلام اللي هو الاذكار الخمس وهو الاستسلام والانقياد الظاهر وحكم الإسلام في الظاهر يثبت به الشهادتين حكم الإسلام يثبت بالشهادتين طيب هم الأركان وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والصوم والحج لكونهما أظهر شعائر الإسلام وأعظمها وبقيامهما به يتم استسلامه استسلام ظاهر يصلي يزكي يحج استسلام ظاهر في هذه الأمر وتركه لها يشعر من خلال قيد قياده أو اختلاله ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعه. لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ومقويات ومتممات وحافظات ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الايمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاه والزكاه والصيام واعطاء الخمس ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضه لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكل منه ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد ولذلك جاز إطلاق فيه عنه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق السادق حين يسرق وهو مؤمن الله هنا مش هنسميه مؤمن نسميه اسم ثاني لكن داخل في دائرة الإيمان هنسميه فاسق نسميه عاص، اهل السنة يسمونه كذلك يسمونه عاص، يسمونه فاسد، لانه مرتفع كبيرا ولا يسمونه مؤمن كامل الإيمان، يسمونه شدف زي اهل البذع اهل البذع يسمونه مؤمن كامل الريمان و اهل البذع من الغلاء يسمونه كامل طرف النقيد طرف يقول هو مؤمن كامل الايمان لانه عنده تصديق وطرف يقول هو كافر لأنه ارتكب كبيرة تخل بهذا الإيمان فتخرجه منه وهذا باطل وهذا باطل أما آل السنة فهم وسط يقولون لهذا المؤمن يقولون لهذا المؤمن هذا مؤمن ناقص الإيمان يسموه مؤمن أو يسموه مؤمن أو يسموه فاسق أو يسموه عاص بس يسموه مؤمن مع الإطلاق لا يسموه يسمونه مؤمن ناقص الإيمان ولماذا هذا لأنه لما ارتكب الكبيرة نقص إيمانه لأن, لأن اعتقال أهل السنة في هذه المسألة أن الإيمان ينقص به المعصر ويزيد به بخلاف أهل البدع الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص وهذا باطل وهذا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الضاطن ويتناول أصل الطاعة فإن ذلك كله استسلام فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان. وان كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن والحق كل مؤمن مسلم لان دايره الايمان اكبر من دوره دايره الاسلام يعني كل مؤمن مسلم يعني كل اسف جزاك الله طيب كل مؤمن مسلم لماذا لان دائره الاسلام اوسع من دائره الايمان لماذا كل مؤمن داخل في دائره الإسلام الايه الكبيره لو احنا رسمناهم كده مثلا عملنا دائرة كبيره جدا ودائرة جواها الدائره اللي جوه مؤمن الدائره الكبيره اللي بره مسلم كل مؤمن جوه دائره الايه الاسلام مش كده لكن مش كل مسلم شرطي يبقى جوه دائرة الإيمان. الإيمان مش كده؟ من غير ما اللخبطاني كل, كل مؤمن يبقى مسلم لأن درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام وليس كل مسلم مؤمن لأن درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام بمعنى آخر كل من نطق الشهادتين فهو مسلم ولا يشترط أن يكون مؤمنا أما من وصل إلى أعمال باطنه معينة فهذا يقال له مؤمن ربما لا يأتي بها من وصف من مجرد وصف ليش؟ الإسلام قال, و... وحق... قال فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا قال هذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنه الوالدة في الايمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائبون وما حققناه من ذلك موافق لمذهب جماهير العلماء اهل الحديث وغيرهم انتهى كلام ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى إذا فنخرج من هذا ان اعمال الإسلام هي التصديق الظاهر لأصل الإسلام أو التصديق الظاهر للإسلام وأعمال الإيمان التصديق الباطن للإيمان ودائرة الإسلام يدخل فيها كل مؤمن ودائرة الإيمان لا يشترط أن يكون فيها كل, كل مسلم لأن الإيمان درج أعلى من درجة الإسلام قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلم ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فهذا يدل على أن الإيمان درج أعلى من درجة الإسلام وقد دل على ذلك حديث جبريل كما سبق فإنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الإسلام تصاعدا فبدأ بالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان وهي أعلى درجه في مراتب الإسلام نقف على السؤال الثالث والأربعين ما معنى الإيمان بالله عز وجل قلوا قبل هذا وستغفر الله